أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغية أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.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 لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين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 وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت مِنْ أَحَدٍ من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.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 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماءات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماءات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن, وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون